بائير اه بزمن زمن صق بابدد من من الحامل بين ألحي لووع من وكل الموعةائرا فشررج الزمن زمن صالق بابد منن من الحاملٌ بين أظل ع من وشج شج الصابر فيه أبتغل جنة الثمن بين قوم تململ وأذاقون يلئحاً صابر في مضرتي أبتغل جنة الثمن بين قوم تململ وأذاقون يلئحاً سائر في رب الزمن زمن طارق باب ذن من الحامل بين أضلعين لوعة نضش من نضشج سائر من نشرب الزمن صارق باب ذل من الحامل بين أضلعين لوعة لو من نضشج جيت بالحب مشفقا أن تضلوا فق السنن في دجال ليل قحقه صافه راحة العثم جيت بالحب مشفقا أن تظلوا فتسنا في ججى الليل قهفه صافه راحة العثم سائر في رب الزمن خارق باب ذن من المين حامل بين من لغ الشجن سائر في شب الزمن طارق الباب من المن حابل المين أضلعي نوعة من لغ الشجن ويح قومي بصيفهم حاسرة ضيع لبا قولهم عند دعوتي هوني الأمر لا تجن ويح قومي بصيفهم حاسرة ضيعوا لبن قولهم عند دعوتي هوم من الأمر لا تجن سائر في ربز منزم صارق باب دمنا منحام ذمين أضلعين روعة من, من أضلعي لغشجن سائر في رب الزمن صارق باب ذن من المن حامل بين أضلعين وعزم من قض الشجم كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتما قلت يا قوم افذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت مد الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا ان تميلوا الى الفتم. كل هذا لاني <تصفيق> <باري> انكم <أهل تصفيق> <أهل>. <تصفيق> <داهر مؤتماً. قلت تصفيق> يا قوم احذروا ان تميلوا <تصفيق> <إلى الفتم. تصفيق> كل هذا تَمَدَّ ٱلدهرُ مُكثماً قُلْتُ أن قَوْمِ إلى أَن تَمِيلُوا إِلَى ٱلْفِتَنِ كُلُّ جِهَادٍ لِلَّهِ قُلْتُ مؤتما قلت يا قوم اخذروا أن تميدوا إلى الفتن سائر في رب الزمن طائق جمبا بذل منهم حامر في رب العين ربعة سائر في رب الزمن طائق باب جملا نيرم بين ابلعي لوعه التي